وقوله تعالى هم يانظرون إلا أن يأتيهم الله هل عندي كده؟ مستوى على الع 주세요؟ نعم إلى السماء عندنا صلى الله عليه مثل قوله تعالى كما استوى إلى السماء وقوله تعالى هم ينظرون إلا أن يأتيهم الله, الله وقوله تعالى, تعالى وما والآية. قدر الله حققته هل لديك الآية؟ كلمة الآية؟ صلى الله لي. نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية وقوله تعالى وما قد حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقوله تعالى ما مراكا تسجد لما خلقتم يدي وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقوله تعالى ان الله يفعل ما يشاء وغيرها من الايات لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان من صفات الله سبحانه وتعالى صفات فعليه ترجع الى مشيئته واختياره عز وجل اورد سؤالا تابعا لذلك فقال ما مثال صفات الافعال من الكتاب ثم اجاب عنه رحمه الله تعالى في ايراد جمله من الايات تتضمن طرفا من صفات الافعال وكان حقيقا به رحمه الله تعالى ان يذكر الصفه مبينا لها ويذكر دليلها مقرونا بها لأن الخلق لا يستوون في اقتباس المقصود من الأدلة فربما عزبا عن علمهم وغمض على أحد منهم إدراك الصفه المذكوره في شيء من هذه الآيات وأورد رحمه الله تعالى في ذلك سبع آيات فالآية الأولى فيها صفة الاستواء إلى السماء اي العلو والارتفاع اليها ثم ذكر الايه الثانيه وفيها اثبات صفه الاتيان لله سبحانه وتعالى ثم ذكر الايه الثالثه وفيها اثبات صفه القبض والطي ثم ذكر الايه الرابعه وفيها اثبات صفه الخلق ثم ذكر الايه الخامسه وفيها اثبات صفه الكتابه ثم ذكر الايه السادسه وفيها اثبات صفه التجلي والمراد به الظهور ثم ذكر الايه السابعه وفيها اثبات صفه الفعل والمشيئه لله سبحانه وتعالى وهؤلاء الآيات ربما تضمن بعضها صفة ذاتية لكن مقصوده هنا رحمه الله تعالى هو ذكر الصفات الفعلية دون الذاتية نعم حسن الله عليكم سؤال ما مثال صفات الافعال من السنه جواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث ولعني بصفة في هذه المعتيال لا تفهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى ان الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراه بيده فكلامه تعالى ويده صفه ذات وتكلمه صفه ذات وفعل معا وخطه التوراة, وخطه التوراه صفه فعل وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث وغيرها كثير لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على صفات الأفعال من الكتاب أتبعها بسؤال يتعلق بإرادة مثال لصفات الأفعال من السنة لما بينهما من التلازم فقال ما مثال صفة الأفعال من السنة وأورد رحمه الله تعالى في ذلك خمسة فأولها قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى آخره وفيه صفة النزول وثانيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته الحديث والصفة المستكنه فيه هي صفة الفعل والصفة المستكنه فيه من الفعل هي الاتيان وهي مقصود المصنف ولذلك قال ونعني بصفه الفعل هنا الاتياد للصورة لأن الصورة صفة ذاتية وهو يريد أن يذكرها هنا الصفات الفعلية للصفات الذاتية ثم للصفات الذاتية ثم أورد الحديث الثالث وفيه صفة القبض ثم أورد الحديث الرابع وفيه صفه الكتابه وهذا الحديث في الصحيحين لكن ليس عنده ما كتب بيده وهي زياده شاذة رواه الترمذي وغيره والمحفوظ في الحديث انما خلق الله الخلق كتب على نفسه اما بيده فلم تثبت في هذا الحديث ثم أورد الحديث الرابع أو الخامس ثم أورد الحديث الخامس وهو حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين وفيه اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقال المصنف في بيان معناه فكلامه تعالى ويده صفة ذات ومقصوده بقوله فكلامه أي المتعلق بنوع الكلام فنوع الصفة وجنسها وأصلها صفة ذات ثم قال وتكلمه صفة ذات وفعل معا أي تكلمه سبحانه وتعالى بحدوث أفراد الكلام واحاده تكون صفة ذات وفعل معا فإن الله تكلم بالتوراه قبل تكلمه بالإنجيل وتكلم بالإنجيل قبل تكلمه بالقرآن فحينئذ يكون تكلمه سبحانه وتعالى صفة ذات باعتبار النوع والأصل والجنس وصفة فعل باعتبار حدوث الأفراد ثم قال وخطه التوراة, وخطه التوراة صفة فعل ومعنى الخط الكتاب كما تقدم في الآية التي ذكرها المصنف فهي بمعنى الكتابة في صفات الله الكتابة والخط ثم ذكر الحديث السادس وفيه إثبات الصفة البسط وأن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فبسط اليد صفة فعلية واليد صفة ذاتية وهذا كجنس ما تقدم ومن دقائق الإفادة وعيون المسائد ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون من صفات الله عز وجل الاتيان والمجيء فاما الاتيان فذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله وأما المجيء فدليله قوله تعالى ايش وجاء ربك والملك صفا صفا وليست هذه المساله المساله ما الفرق بين المجيء والاتيان واضح السؤال أم غير واضح ما الجواب واضح ولا غير واضح واضح ما الجواب هل تعتقدون أن كل صفة من صفات الله لها معنى زائد عن الآخر أم قد تكون الصفات من معنى واحد ما الجواب كل صفة فلها معنى لماذا لأن موجبه كمال الله عز وجل فكمال الله عز وجل يوجب أن يكون المعنى الذي يستكن في صفة غير المعنى الذي يستكن في ما يقاربها في أصل معناها فقد تتقارب الصفتان في أصل المعنى ولكن يقع بينهما فرق مثل صفة الرؤية والنظر فإن الله يرى وينظر فهما يشتركان في أصل الصفه لكن بينهما فرق والمقصود بالسؤال هنا من فرق بين الاتيان والمجيء دائم يا أخوان أقول لكم عليكم بالقرآن والسنة القرآن والسنة أنتم لا تغردوا خارج السرب كما يقول أدباء انظروا إلى هذا الفعل الإثيان والمجيء في القرآن كيف وقع تصرفهما طيب. ألم يقل الله ها هذا الله ايش طيب ها غيره لا هذا النظر والله ما في القران ايه ايوه هذا ما يتعلق بصفة الله هذه اشياء خارجيه مثل يقول المجيء ذكر في الاخره والاتيان ذكر في الدنيا والاخره هذا ما يتعلق بالصفه ايش ايوه ياتي إيش فأت الله ذكرناه لكم فيما سبق إخوان ألم يقل الله فأتى الله بنيانهم من القواعد صح ولا لا طيب إذن الأتيان فيه زيادة قوة عن المجيء أم لا فيه زيادة ولذلك ما قال الله فجاء الله بنيانهم من القواعد قال فأتى لما فيه من القوه فمعنى الاتيان فيه قدر زائد من القوه على ما يكون من دلاله الفعل في صفه المجيء نعم سال الله عليكم سؤال هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء أم اسماء الله كلها توقيفيه جواب لا بل اسماء الله تعالى كلها توقيفيه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه الخالق الرازق المحي المميت المجبر ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وفيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم ولكن لا يجوز اطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ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 لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الأفعال أورد سؤالا لمسيس الحاجة إليه قد يتوهم أن هذه الصفات تدل على أسماء الله عز وجل فقال هل يشق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله توقيفية ثم أجاب عنه بقوله لا أي لا يشتق من صفات الأفعال لله أسماء لأن أسماء الله عز وجل كلها توقيفية ومعنى كونها توقيفية أنها موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قواعد هذا الباب ان اسماء الله وصفاته توقيفيه كما قال السفاريني لكنها في الاصل توقيفيه لنا بلا ادله وفيه وهو اصح المذاهب في هذه المساله ثم ذكر قاعده جامعه في أفعال الله وهو أن كل فعل أطلقه الله على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال فما ذكره الله عز وجل عن نفسه من مكر أو كيد أو خداع فإنه في حقه سبحانه وتعالى مدح وكمال فكل أفعال الله عز وجل واقعة على الكمال ممدوحة وإن لم تشتبطى الأسماء منها ثم ذكر ان هذه الأفعال منها ما وصف الله عز وجل به نفسه مطلقا والمراد بالوصف هنا أخبر عن نفسه كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية ومنها ما وقع على سبيل الجزاء والمقابلة كقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ومكروا ومكر الله وقوله فسو الله فنسيهم في آي أخرى فهذه الأفعال في هؤلاء الآيات وقعت على وجه المقابلة فهي أفعال مقيدة بمقابلها وحينئذ يعلم أن أفعال الله عز وجل نوعان اثنان النوع الأول الأفعال المطلقة وهي التي لم تعلق بمقابل والثاني الأفعال المقيدة وهي التي علقت بمقابل والفرق بينهما ان الافعال المطلقه كمال على كل حال واما الافعال المقيده فهي كمال فيما قيدت به فخداع اهل الخداع كمال ومماحله اهل المحال كمال والمكر باهل المكر كمال الى آخر ذلك وكيف ما كان، فإن الأفعال سواء أطلقت أو قيدت فلا يشتق لله عز وجل اسم منها، فلا يؤخذ من قوله ثم يميتكم تسميته بالمميت، ولا يؤخذ من قوله ثم يحييكم تسميته بالمحي، كما لا يؤخذ من قوله يخادعون الله تسميته وهو خادع تسميته بالخادع. ولا من قوله ومكر الله تسميته بالماكر فالأفعال لا تثبت بها الأسماء هذه هي القاعدة الكلية للباب وقد جرى المصنف على خلافها إذ قال وسمى نفسه الخالق الرازق المحي المميت المدبر فإن المحي والمميت والمدبر إنما وقعت أفعالا ولم تقع أسماء وروي المحي والمميت في حديث عده الاسماء الحسنى عند التمذي وغيره ولا يصح كما انه وقع في ذلك اخرا فقال فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم فان العدل إيش ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى ولماذا لم يسمي الله نفسه بالعدل ذكرنا لكم فيها نكته لطيفه يا أخي ايوه فبين كماله احسن ان العرب كانت تتمدح بالظلم كما قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلم فاثبت الله عز وجل كماله بنفي الظل الظلم عنه فقال وما ربك لظلام للعبيد في ايه اخرى بهذا المعنى ومن اراد ان يفهم معاني أسماء الله وصفاته فليلضى بالقرآن والسنة فإن دوام النظر في الفاظ الكتاب والسنة والاطلاع, والاطلاع على معاني نصوصهما يكسب الإنسان ملكة يفهم بها مدارك الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بها من أحكام لأن هذا الباب توقيفي أي على النص واكمل ما يعينك على فهمه هو ما ورد في النص نفسه وهذا اخر التقرير على هذه الجمله من كتابي